انتبوا آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلكم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا كآتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم